ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أجلون بأسنا بياتا وهم نائمون هوأ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للنبي ليرتون الأرض من بعد أهليا أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فلك القرى نقص عليك من أنبين فَذِكْرَ اَثْمُهُمْ بِاللَّيْلِ فَمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ دَعَسْنَا مِنْ بَعْدِهِمُوسى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِدْعُونَ وَمَلَئُهُ فَظَلَمُوا بِهَا فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ